مني كل الأغاني ولسه يا يسوع مصفق في أجمل كلام ومعاني يا يسوع تخلص مني كل الأغاني ولسه يا يسوع مصفق في أجمل كلام ومعاني يا يسوع بكي قلبي شايت في أي حتى بلقيه